واعلموا انما غنتم م من شيء فان لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وبالسبيل, والمساكين وبالسبيل ان كنتم آ م ن ت م بالله وما انزلنا

والله على كل شيء قدير إ ذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القدوى والركب ا س ف ل م ن ك م ولو تواعدتم لو اختلفتم

ي ذ ل ك من هلك عن بينه و ي خ ج ى من خ ن عن بينه و إ ن الله سميع عليم اذ ي ر ي ك الله في منامك قليلا ولو أ ر ا ك م كثيرا لفشلتم و ل ت ن ا ز ر ت م في ا ل أ م ر ولكن

صلى انه ل ل عليه ه وسلم إ عليم بذات الصدور و إ ذ يريكم إ ذ التقيتم في أ ع ي ن ك م قليلا ويقللكم في أ ع ي ن ه م

coming、no. no.

ب آ ب ال فرعون والذين م قبلهم كفروا ب آ ي ا ت الله ف أ خ د ر و الله ا بذنوبهم إ ن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن

أن عملا ما بأنفسهم وأن عملا قوم ما على الله يغيروا سيء كذبوا بايات ربي ه فاهلكناهم

وكلهم كانوا ظالمين ان شر الدوام عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاشت م لهم ثم ينفضون عزهم

لفضيله الدكتور محمد ا ت ب النابلسي

لا يحسبن الذين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إ ن ه م لا يعجبون و و ن

والف بين قلوبين لو انفقت ما في الارض

ونظر موسوعه ئ ض م أ و ل ي النابلسي ء أبر و ا ذ ي آ م ن و للعلوم ا الاسلاميه حتى

والذين كفروا بعضهم أ و ل ي ا ؤ ب ا إ ل ا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفتى كبير والذين آ م ن و ا وماتوا

والذين آ م و ا ن ص ر و و ل ئ ك هم المؤمنون خ ط ا لهم مغفره ورزق منك والذين آ م ن و ا من بعد و ا د ع

والذين آ م ن و ا من بعد ووضعوا وجلدوا معكم ف ا و ا ئ ك منكم واولوا َ ا ل ا ر َ ا م بعضهم َُُْْ أ َ و ْ ل َ ا د بعض َْ في ِ كتاب َِ الله َِّ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ

أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم ب ر ا ء ة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ف س ي ح و ا في ا ل أ ر ض أ ر ب ع ة أ ش ه ر واعلموا أ ن

لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ب ل س

ولن َْ توليكم َََْ فاعلموا َََْ ن َّ ك ُ م ْ غير َُْ معجز ُِْ الله وبشر ََِِّ الذين ََِّ كفروا ََُ ب ِ ع َََ ذ ا ب ٍ أ ل ِِ ي م ٍ إ ل َّ ا ا ل َّ ذ ِ ي ن َ

فاذا انسلخ الاسر أ الكتب فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحفظوا وقعدوا لهم كل ما ارصدت فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فصلوا

قل احدن المشركين استجارك ف أ ج ل ه حتى يسمع كلام الله ثم أ ب ل غ ه مؤمنه ذلك ب أ ن ه م قوم لا يعلمون

I'm a

واصلوا الايات لقوم يعلمون وان كتوا ايمانهم من بعد عبد وطالوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر فقاتلوا

One.

والله لا ي ه د القوم الظالمين الذين آ م ن و ا وما دروا وجاهدوا في سبيل الله أ ا م و ا ل ه م وانفسهم ا ع ض م درجه ا

واندل

وقالت ا ل ي و د زيرون من ا ل ل ه وقالت النصارى المسيح بالله ذلك قول ب أ ف و ا ه ه يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قال

اتقوا أ ح ب ا ر ه م ربانهم أ ر ب ا ب ا من دون الله والمسيح ب ن مريم وما امروا إ ل ا ليعبدوا الهه واحب الزائر لا اله ب ح ا ن ه

من ا ل أ ح م ا ر والروبان لا يكونون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل ا ل ل ه والذين يكيدون الزلل والفضه ة و ل

فلا تظلموا فين إن انفسكم وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا أن الله ما

واعلموا َ أ َ ن َّ الله ََّ مع المتقين َ انما َ النسيء َّ زياده َ في ِ الكفر ْْ يضل ُ من الذين ََِّ كفروا ََُ

والله على كل شيء قدير إ ل ا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ث ا ن ي ت ن ي ن اذهما في الغار إذ <تصفيق>

اذ كلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم

و ي خ ل ف و ن بالله

م و ا ل <سؤال> س و ع ل <تسجيل> م ب النابلسي ظ ا ل م ي لقد و ا ا ف ت للعلوم ق ب و ا ا ل وظلغ ا ل ل ه ا م ن ي ه

من يقول ا ذ لي ولا تزكي الا في الفتنه س ق ط و إ ن ذ ه ن م ل م ح ي ط ك م ب ا ل ك ا ف ي ن إ ن تصرك ح س ن ة ت تسؤوا وان تصرك م ص ي ب ك ي ك و ن

قد أ خ ذ ن ا أ م ومن قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إ ل ا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل

ونحن نتربص بكم أ ن يصيبكم الله بعذاب من عندي أ و ب أ ي د ي ن ا فتربصوا إ ن ا م ا ك م م ت ر ب ط و ن قل أ ن ف ق و ا طوعا أ و كرما لن ي تقبل

وما منعهم ان تقبلنكم م نفقاتهم الا انه كفر و ا

لا تعجبك أ م و ا ل ه م ولا اولادهم إ ن م ا يريد الله ليعجبهم بها في ا ل ح ي ا ة الدنيا وتذهب انفسهم وهم كافرون ويحلفون لله انهم

لو يجدون من كان او مغارات او مد خلل و ل و ا اليه و ه م ي ه مخون ومنهم من يجلدك في ا ل ص ل ق ا ت فان إ اوصوا منها ردوا

you、no, no, no. no, no, no.

ا ل ل ه عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين آ م ن و ا منكم والذين يؤذون رسوله

يحبحون بالله لكم ليرضوكم والله و ر ج و ل ه احق أ ن يرضوا إن ك ن و ا م ن ي ألم يعلموا

ن ح ذ ر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله ي ص ل د ما تحذرون قل استهزئوا

ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوه وننعبد قل ان بالله و آ ي ا ت ه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قل كفرتم بعد إ م ان

We are the people of God.

حب كالذي خاضوا اولئك حرقت أ ع م ا ل ه م في الدنيا و ا ل آ خ ر ه واولئك هم الخاسرون الم ياتين نبع الذين من قبلهم قوم و ع د و

وقوم ابراهيم وابحار مريم ن والمرتبكات اتتهم قلوبهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بغضوهم اولياء ا ب غ ض

وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيله في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز ا ل ر ظ ه ي م

يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واطلب عليهم ومروانهم جنا وبئس المصير يحبون, يحبون, يحبون, يحبون, يحبون لله ما قالوا ولقد قالوا ك ل م ة الكفر وكفروا بعد اسلامهم م و

وما نقضوا إ ل ا أ ن أ غ ن ا ه الله ورسوله من ص د ل ه ف إ ن يتوبوا يك خيرنكم وان يتولوا يعذرهم الله و ذ ا ب ا اميما في الدنيا والاخره وما

و فمن م عاد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بجنوبه وتولوا وهم

ف أ ع ق ب ه م فالقى في قلوبهم

و قلنا ا و ا لا ت ف و في ا لجنب ر قلنا اشد حرا لو كانوا يفترون فليضحكوا قليلا وليلكوا كثيرا

فان رجعك الله الى خائفه منهم فاستاذنوك ل ا ل خ ر و ج فقم لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا

و ت د ه ق انفسهم كافرون

سيصيب و ل ه س الذين كفروا منهم عذاب اليم ليس على الضعفاء ولا على الموت

م و س و ل ه م ا ع ل ى ا ل م ل س ن ي ن من للعلوم ا ل ا و ل ا م ي ه

w h y